أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل ان ينفع بها وأن يجعلنا ممن يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الحق جل ثناؤه جعل كرما منه ومنه طاعاته سببا في نيل مرضاته ورفع الدرجات عنده كما أنها سبب في تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات وهو سبحانه وتعالى من حكمته من حكمته الباهرة البالغة ان جعل لعباده مواسم مختلفة تضاعف فيها الحسنات زياده على غيرها من الازمنه من الازمنه ومن تلك المواسم والأوقات التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها ما يتقرب به العباد إليه ودعاهم فيها إلى أن يجتهدوا في أعمال الطاعات هذا الشهر شهر رمضان والخلاصة أن الرب جل جلاله دع عباده إلى التقرب إليه في كل زمان ومكان لكنه جعل لبعض الأزمنة والأمكنة مزية خاصة ورمضان منها قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث الآخر من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكل الحديثين متفق على الاجتهاد في الطاعة في رمضان وذلك بصيام نهاره وقيام ليله هذا اولا وثانيا الإيمان الحظ على الإيمان والاحتساب فالإيمان هو اعتقاد أن, هذا أن هذه الطاعات هي شرع الله والقرب التي امر الله العباد ان يتقربوا اليه بها والاحتساب هو الامتثال وطلب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فالمسلم موعود على صيام هذا الشهر على صيام ايامه بمغفره الذنوب كما أنه موعود على قيام لياليه كذلك وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومن المزايا التي اختص الله بها هذا الشهر كثرة الإنفاق فالإنفاق مندوب إليه الإنفاق في وجوه الخيرات من الصدقة على المعوزين ومعونة المعسرين وإغاثة الملهوفين والمساكين المسلم مندوب إلى ذلك وموعود عليه بالخلف في رمضان وفي غيره ففي الحديث الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا وفي الحديث الصحيح الاخر الذي رواه احمد وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام هذان الحديثان بعمومهما يفيدان الحظ على الانفاق في وجه الخير تقربا إلى الله عز وجل في رمضان وفي غيره واما ما يخص رمضان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أد جواد واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران قال هذا هو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الأمر الثالث إذا هذا الخبر يتضمن شيئين يختصان رمضان أحدهما تعاهد القرآن وتعاهد القرآن مأمور به في كل حين ولكن في رمضان آكد وهكذا كل قربة كل قربة مأمور بها المسلم في كل حين ولكنها في رمضان آكد والشيء الثاني البذل والعطاء في وجهه المستحق المشروع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصدقة على القريب أجرين أجر الصلة وأجر الصدق الأمر الثالث الذي أضمن هذه الكلمة حفظ الفرائض المحافظه على الفرائض والاستكثار من النوافل فقد اخرج البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا فهذا الحديث أيها الاخوه والأبناء هنا في دارنا بالمدينة وفي هولندا يتضمن أمورا ينبغي للمسلم أن يتفطن لها وأن يعنى بها الأمر الأول الحظ على المحافظة على الفرائض والفرائض جمع فريضة ويكل ما أوجبه الله على العباد سواء كان عبادة أو معاملة وأعظم فرائض الله بل هو أصل الأصول التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ثم بعد ذلك شائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج الثاني الأمر الثاني الحث على الاستكثار من النوافل والنوافل جمع نافله وتسمى التطوع والمندوب والمستحب والسنه في عرف الفقهاء وهي كل ما امر الله به ورغب فيه من غير عزيمه ما امر الله به او رسوله ورغب فيه من غير عزيمه كركعتي الضحى والسنن الراتبه وصيام الاثنين والخميس من كل اسبوع وصيام ست من شوال وصيام ثلاثه ايام من كل شهر وصدقه التطوع والحج بعد حج الفريضه والعمره بعد عمره الفريضه الأمر الثالث أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله فإذا حافظت على ما فرضه الله عليك واستكثرت من النوافل وكنت في ذلك مخلصا لله متابعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نلت محبة الله فاضلا منه وإحسانا ومن أحبه الله أيها الاخوه والأبناء سعد سعاده عظيمه ليس فوقها سعاده في الدنيا والاخره ففي الحديث الصحيح اذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل صلى الله عليه وسلم أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض هذه منها عظيمة نالها عبد الله أو امه الله لما كان محافظين على فرائض الله مستكثرين من نوافل العبادات الأمر الرابع ثمرة ثمرة محبة الله لذلكم العبد الذي نال محبه الله لما حافظ على الفرائض واشتاكر من النوافل فما ثمرت هذه المحبه التي نالها عباد الله الذين جدوا واجتهدوا وأمضوا حياتهم في حفظ ما امر ما امرهم الله به واستكثروا من التطوعات ثمرة تلكم المحبة التي نالها أولئك القوم شاء الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة ما هي استمعوا لئن سألني لأعطي الناح سبوها ولئن استعاد بي لأعيذ قبلها لا قبلها يقول فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها والمعنى أن الله يسدد ذلك العبد وتلكم الأمة فيحفظهما في جوارحهما في السمع والبصر واليدين والرجلين محفوظ بحفظ الله والمعنى ان انه لا يصر كما يصر الغافلون على المعاصي واسمعوا في ذلك قال تعالى ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر قد يقع المؤمن أو المؤمنة في مأصية لكن فرق بين المؤمن الصادق القوي الحازم في أمره المحافظ على الفرائض المستكثر من نوافل فرق بينه وبين المستهتر المضيع فإن أولئك القوم يجعل الله رحمة منه ونعمة تداركهم فيثوبون إلى الرشد ويستبصرون ويلجؤون الى الله بالتوبه والاستغفار كما قال تعالى في وصف المتقين في ايات من سوره ال عمران قال تعالى في وصفهم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 الثمرة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربي وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر الآمنين هؤلاء هم المتقون حقا هم من المتقين هم من المؤمنين هذه الثمرة الأولى الثمر الثانية استمعوا لئن لا لأعطينه هذا العبد الذي نال محبة الله على ما تقدم موعود بأن الله يجيبه إذا سأل يجيبه إذا سأل يعطيه سؤاله وهنا قد يقول القائل كثيرا ما نسأل ولا يحصل المسؤول عنه نقول وعد الله لا يتخلف ولكن تنبه فإن, فإن السنه قد جاءت بالبيان كن من المتقين كن من المؤمنين هذا هذه الثمره الأولى الثمره الثانية اجتمعوا لإن شألني لأعطي الله هذا العبد الذي نال محبة الله على ما تقدم موعود بأن الله يجيبه إذا ساله يجيبه إذا شأله يعطيه سؤاله وهنا قد يقول قائل كثيرا ما نسال ولا يحصل المسؤول عنه نقول وعد الله لا يتخلف ولكن تنبه فإن, فإن السنة قد جاءت بالبيان وتوضيح المعنى فاستمع صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحل إلا نال فحدث له أن يعجل ما دعا به أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له ذلك في الآخرة ولا إن استعاد بي لأعذنه حينما يتج الى الله عز وجل ويستعيذ به من شر, من شر الخليقة من شر ذو الأشرار من نزغات الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى يعيده ولا يحيى ولا يجرده في الخائبين لان استعاده الى انسانين يعطين ولا استعاده بي لا يعيدنا والمقصود أيها المسلمون والمسلمات انه ينبغي للمسلمين ان ينتهزوا هذا الشهر ويغتنموه بالتنافس في الخيرات والمشارعة في الطيبات من جد واجتهاد في الطاعات ومن صلة رحم ومن غير ذلك مما يحبه الله ويرضاه من القرب المختلفة وأن ومما ينبغي أن يجتهد فيه في هذا الشهر الاكثار من التوبة والاستغفار فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوب في اليوم أكثر من مئة مرة هذا ما أحببت مذاكرتكم, مذاكرتكم أيها الاخوه والأبناء فيه ولا أستطيع أن أوصي المقام حقه فإني مشغول بكفرة الزوار ولكم حق أيها الاخوه في هولندا ومن حضر ولكن أردنا بهذا الحديث التمبيه والإشارة لا بسط العبارة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وياك نعم الى بس هاتوا حتى الزوار يستمعون لكم اخوه الآن عندنا في الدار إن شاء الله أنهم يبلغونكم السلام ويسلمون عليكم أخوة عمر الإخوان في هولندا يسلمون عليكم نعم يقول السائل هل يجب على المسلم في وقتنا الحاضر يتحرى اين تذهب صدقته ام يتصدق لمن سأله ويحتسب الاجر من الله الذي يظهر لي انه ينبغي نتحرى لا سيما عندما تكثر الفتن في مثل هذا الزمن ويكثر من يتعرض للصدقات وليسوا أهل اللحم، فالتحري أراه مطلوبا أراه مطلوبا وليتعاهد الفقراء من أقاربه والمساكين من أقاربه كما قدمنا نعم ما حكم الشرع في الذي يعمل في محلات البيع علما بأن في هذه المحلات تباع فيها بعض المواد المحرمة لا, لا لا لا يجوز له هذا أن يعمل في المحلات التي تبيع المحرمات؟ لا بأس يعني بعض المحرمات المهم لا يجوز له هذا. فقل ما يقال منه شبه، فيبتعد عنها. ابتعد عنها اسمع اخير واتابكم ش... اخي يسأل يقول ما راي الشرعي في استعمال الادويه السكريه في, في شهر رمضان هنا نسال هل هي تصل الى الجوف او لا فان كانت تصل الى الجوف فهي مفطره وان كانت لا تصل اليه فليست بمفطره هذا مرجع الى اطباء فإن كان عندكم طبيب في الحاضرين وشب الناس مع صوتك أقول في اليد أو في الرجل أو هذا كما قلت لك لا بد من رأي الطبيب في هذا هل يتصل إلى الجيف أو لا أو أحسن إليكم ثم يقول ما رأي الشرع في من ضاق عليه ما في بطنه حتى استعان بأصابعي على الاستقاء. فهل هذا يدخل في القليل عمد وجزاكم الله خيرا هذا مرض وراء أنه يفتر ويقضي. أتابكم الله وأحسن إليكم أخي يسأل يقول هل يجوز صلاة التراويح أن يصلي بعدها ثم يذهب لقضاء حوائجه ثم يصلي بقية له من التراويح نعم الأفضل أن تكون صلاه الترويح وجمع النوافل في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة وفي الباب الحديث الآخر من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأن قام عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن هنا نقول لصحيبكم هذا قم مع إمامك حتى ينصرف ما دمت حضرت جماعة المسلمين فقم مع إمامك حتى ينصرف وليس بين الحديث هذا وسابقه معارضة، فإن الحديث الأول في من ينشد للصلاة في بيته. ويخلو من الشواغل والحديث الآخر في من لا ينشط إلا مع الجماعة فصحبكم هذا خالف الأولى أقول خالف الأولى نعم إن كان مضطرا للخروج هذا شيء آخر أما أن يخرج ويقضي حوائجه من السوء ثم يعود ويصلي هذا خالف الأولى ليقوم مع إمامه حتى يشرف. نعم. أخيني يقول رجل سافر في رمضان من هولندا إلى المغرب وسيبقى في المغرب إلى عيد الفطر ومعلوم أن هذا الرجل بدأ الصيام في هولندا يوم الجمعة والالمغرب بدأ الصيام يوم السبت فماذا يفعل هذا الرجل إذا ادركه الفتر في المغرب؟ وجزاكم الله خيرا. مستمل أن أهل المغرب يعيدون يوم الأحد ويحتمل أن يعيدوا بعد ذلك لأنهم لم يصوموا معنا مثلكم وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يجاوز ثلاثين يوما فإن كان أهل المغرب عيدوا يوم الأحد هذا لا إشكال تم لثلاثين يوما لكن إن عيدوا يوم الاثنين فإنه يفضل شرا يفضل شرا يكمل. هو لا يزيد على ثلاثين يوم ما أمره الله بالزيادة وما أدنى الله له أن يصوم أكثر من ثلاثين يوما فارضه ثلاثون يوما لا. الله أحسن إليكم اخويا يشير يقول ما راي الشرع في من منهجه وعقيدته وساء خلقه ولا حول ولا قوه الا بالله ما راي الشرع في من صرح منهجه وعقيدته وساء خلقه نشد منه حسن العقيده والمنهج نحب منه ذلك ونناصره ونازره في صلاح عقيدته ومنهجه ونشكر له ذلك ونحب الثبات ونستنكر عليه سوء الخلق ونسأل الله ان يهديه الى احسن الاخلاق اما قول القائل بان التوحيد أو العقيده بلا خلق كالشجره بلا ثمر فهذا عالي عن الصواب مجانب للحق والهدى فلا ملازمه نعم قد يكون من ايش تصرف عن حسن قصد له فيراه الاخر سوء خلق ولو قال سيء الخلق الا من كان طبعا له الغلظه والجفاء وسوء الطبع هذا الذي يقال انه سيء الخلق اما لو حدثت امور معدوده تخالف ما ينبغي عليه الداعية والعالم من الدين، وسوعة الصدق هذه يتضر ولا تستمسه نعم الله أحسن إليكم أخواني يسأل يقول ما حكم رفع الكفين عند الدعاء في المذاهب الأربعة رفع اليدين رفع اليدين في الدعاء مشروع جاءت به الأحاديث وما دامت جاءت السنة برفع اليدين مسموع الصوت عندك من صلاح الدين مسموع الآن عندكم أقول رفع اليدين في الدعاء أو رفع اليدين في الدعاء مسموع مشروع جاءت به السنة وما دامت صحه السنة فلا ينظر إلى من خالفها وقد اتفق العلم الأربعة على رد أقوالهم إذا خالفت السنة ومنما أذكر في هذا قول الشافع, رحمه الله. قول الشافع رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أن يدعها لقول أحد من البشر. يعني اقول لنجد الاتفاق هذا ولا حد طيب الاباء سمعتم هل يجوز للميت الدعاء للميت بعد الصلاه الجنازه الدعاء للميت مطلق لكن اذا أن يقف الناس على شكل معين فهذا لا نعلم له أصل في السنه يعني الدعاء للميت مطلق في صلاه في صلاة الجنازة هذا مشروع وبعدها لو أن انسانا زاد في الترشم عليه والاستغفار له لا بأس لكن المستنكر ان يقف الناس على شكل معين أو بشكل جماعي داعي يدعو الاخر يؤمنون فهذا لا نعلمه اصلا لا نعلمه أصلاً سواء قبل الدفء وبعده بعدها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل لا نسألنا إذا دفناه وكذلك إذا انتهينا من سلاة الجنازة قد يكون سنعرفه قد يكون بينه بين القرابة وخروف ويقول الله مغفر له ويجتهده في الدعاء لا بقى. لا مع نعم الله أحسن أيهاكم أخت تقول السلام عليكم يا شيخنا وحفظكم الله تعالى نصر للسلحة والقمع للبدعة أنا أخت حامل وعلى وشك الوضع إن شاء الله تعالى فأرجو منكم شيخنا أن تدعو لي جزاكم الله صلوه أحسن إليكم نقول لها وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأقول لك ولجميع أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات عام والسلفين والسلفيات خاصة طالب علم وفقير الى عفو الله ومغفرته ولست من الائمه ولكن ما دام سالني اخواني أو اخواتي فاني ادري بدلوي واجيب بما اعرف وما اعلمه من, من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان أصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان واقول اللهم هون عليها ربنا هبلها درية طيبة ويستر أمرها واجعل مولودها ذكر أمثى مباركا عليه وعلى زوجها جزاكم الله وأحسن إليكم شيخنا بلغ سلامنا لأخوين هناك ونتمنى أن نلقاك في نطايل إن شاء الله الأخوة يسمعونك الآن وهم يسلمون عليكم ونحن السلام عليكم جميعاً على الإخوان والإخوات، الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم تمانية ثلاثة الكريم. انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة فرجنا القران وحضر الأمة أنها هي السعادة أن الحياة الطيبة هي السعادة فمعنى ذلك أن الله وعد المؤمنين العاملين للصحق الصالحات من ذكر أو أنسى أن يحييهم حياة سعيدة وهي لله واطعة لمن حقق هذا ووعد الله لا يخلف والعمل الصالح في الله قد يكون فريضه وقد يكون الهاتف فالفرائض هي الواجبات المتحكمات التي يساب فاعلها ويأسم فارسها وهي اقصى الطاعات وأعظم القربات وبها بعد فضل الله عز وجل بضاعه الحسنات وينال اعلى الدرجات وتكفر السيئات وجاء ذلك في الحديث القدسي العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذى الكذوب الأرض وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضوا عليه ففي هذا الحديث بين الله عز وجل طريق نيل ولاية في الله عز وجل وكل طريق يدعى غير هذا الطريق دعوة ثابتة طريق نيلي ولاية الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل لما شرعه على لسان نبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأعمال هي الفرائض ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال افضل الأعمال أداء ما افترضه الله عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله وجاء عن عمر ابن عبد العزيز أنه قال أفضل الاعمال أداء من الله أو أداء الفرائض والبعد عن المحاف وأما النوافذ فهي العبادات الزائدة عن الواجبات وهي التي يتاب فاعلها ولا يأذن فارقها وهذه هي محط الرحل في كلامنا في هذه الليلة وسبب كلامي في هذا الموضوع شبتي بالله أنه مجهدني ما رأيته في نفسي وفي كثير من إخواني من تفريط في هذه الأمور العظيمة والأجور الفريمة فأردت تذكير نفسي وإخواني لعلنا نوقظ الأنكتنا من رهدتها وننبذ قلوبنا من قبلتها ونحرك عزائمنا من سكرتها لعلنا نتنبه قبل أن يندم المفرد ولا تحين من دمه قبل ان يصبح حال المفرق ما حكاه الله عز وجل عن المفرقين حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قبل ان يقول المفرق ويدعو ربه ان يؤخره الى أجل قريب ليعمل صالحا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون أردت أن أحرك ما في نفسي وذكوالي من عزام وقد جاء الترغيب في هذه النوافل في الشرق بوسائل متعددة كثيرة تحرك الغمن وتحكي العذاب، ومن ذلك الترغيب في العمل الصالح والنوافل جزء من العمل الصالح والحد على المبادره إلى الجنة والنوافل من أسباب ذلك فقط رغب الله عز وجل بالاعمال الصالحات وفي ذلك يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره هذه الايه العظيمه الفازه الجامعه النافعه تبين لك يا عبد الله ان كل عمل تعمله ولو كنت تراه صغيرا كالثروه ستجده عند الله وسيسرك لقاءهم اذا لقيت الله عز وجل بل ان عملك يا عبد الله سيكون جنيتك عند وحدتك وأنيتك ان كان صالحا عند وحدتك ورفيقك في قبرك يقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه أهله وماله وعمله فيرجعان ويبقى واحد. يرجع الأهل وماله ويبقى عمله، فيبقى معك عملك في قبلك. وقد بين الله عز وجل السمارة المترتبة على العمل الصالح حذلا للهمن وتحريسا للنفوس ليعلم الإبل.